الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأثا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما كين في نه ابدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا الههمده من علم ولا لابائهم كبرت كلمه تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا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 فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عزدا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما نبثوا أبدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم كتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وَإِذَا ضُغْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا سططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لو لا يأتون عليهم بسلطان فَمَنْ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا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 من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحتبهم أيقاضا وهم ركودا ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط جراعيه بالوصيب لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا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 قالوا ربكم عالم بما لبستم فبعثوا احدكم بوديقكم هذه الى المدينه فلينظر فلينظر ايها ازكى طعاما فليأتكن برزق منه واليتى وَلَا ولا يشعرن نبكم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 قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا فيقولون ثلاثة ترواد يعهم كلبهم ويقولون خمسة السادس يعهم كلبهم رجم بالغيب ويقولون سبعة وثامن يعهم كلبهم قر ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراءا ظاهرا ولا تستفتيهم منهم أحدا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 وقل عسى أن يهدياني ربي لأقرب من هذا رشدا فِي في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبتوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع أَبَصِيرُ به وَأَسْمَعُ ما لهم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ في حُكْمِهِ أَحَدًا وَأُسْلِمَ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدَّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا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 ولا قطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وكل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمنوا ومن شاء فليكفر اننا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغثوا بما انك المهلي يسوي الوجوه بالثراب وساءت مرتفقا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لا نضيع اجر من احسن عبدا اولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الانهار يحلون فيها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 فاضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما ذرعا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 وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا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 وهي طاوية على عروسها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا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 مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هسيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا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 بل دعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ويقولون يا ويدتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحطاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا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 بِالثَّالِ ذَالِمِينَ بَدَلَا مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُمْ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عِبَدًا وَإِذَا مَا يَقُولُونَ ادْعُوا شُرَكَاءَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَتَأْوُهُنَّ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا وَأَرَ الْ مُجْرِمُونَ النَّارَ فَذُنُّ أَنَّهُمْ مُوَاقِعُهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا ولقد خرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا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 وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعبا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مدمع البحرين أو أمضي حقبا فَلَمَّا بَلَغَ مَدْمَعَ بَينِهِ مَا نَثِيَحُوهُ مَا فَتَخَذَتْ فِي الْبَحْرِ سَرْبَا فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ أَتَنَا غَدَا أَلَا لَقَدْ لَقِينَا مِن تَفَرِّنَا هَذَا نَصْبَا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 قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال فتجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا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 قال ألم أكل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تآخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فَانطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلاَمًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَّقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُّكْرًا قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا قال إن تألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن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 قال هذا في راك بيني وبينك سأندبك بتأويل ما لم تستطيع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمتاكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراهم ملكين خذ كل سفينة غصب، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أي يرهقهما طغيانه وكفران، فأردنا أي يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة واقرب رحما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 ويثألونك عن ذي القرنين كل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا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 فَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَتَنقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ثُمَّ أَسْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ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 قالوا يا ذا القرنين إنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجَّأْ لَكَ خَرُوجًا عَلَى أَنْتَ جَعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدَّامٌ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ثاوى بين الصدفين قال حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما الطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله أدكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصول فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا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 لا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخفرين أعمالا الذين ضلت عيهم في الحياة الدنيا وهم يحفبون أنهم يحفنون صنعا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 ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا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 قُل انَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ